اللهَّ الذي ررسِل لحَفَةُ ثير سَحابًا فَيَبَصُطُوه في السماء إِكَي فََشَ وَيَجَعللُ كِسَفَاء وَيجَعلُهُ كِسَفًَا فَتَرًَا وَدَق يَخرجُ مِن خلِلَاله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 فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَا إِنْ أَْرسَل النَّارحًَا فَرَأوْهُ مُصَْر الَّوَُّ بِ بَعْدِهِ يَكفُرون فَإَِّكَ لا تُسمِعُ المَوْتَ وَلَا تُسمعُ الصُم مَ الدُّعَ أَذاَا وَالَّ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 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَةٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ وَلاقدَدَ ضَربَنَ لِ النَّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِن كلُلِّ مَثَل وَل إ جتَهُ بِآيةِ لا يَقودًا الذيذينَ كَفَرُون إ أَننتُم كَذَلِكَ يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون